بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غنبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غنبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 وفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرود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 ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء أن كذبوا ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف علسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا من ماء فيحيي منه الأرض بعد موتها إن قوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم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 فيما رزقناكم فأأنتم فيه سواء أن تخافون أو كخيفتكم أنفسكم كنالك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه الصلاة ولا ت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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيشرفون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطوت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 ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقيم وجهك للدين القيم من قبر ان ياتي يوم لا مرد له من الله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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاء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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث Thank kun